Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 29 Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Tedârekellezî biyedihi'l-munku ve huve alâ kulli şey'in kadîr 115. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء 116. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع <سماوات طباقا> ما ترى في خلق الرحمن من تفابت فارجع البصر هل ترى من ثطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا أُجُمَّلًا لِّلشَّيَاطِينِ زَعْمًا لِّنُعَذِّبَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا الْقُفُ فِيها سمعوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَزْأَرُ تَكَادُ تُمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُغِي ظِى فَمُنسَأَلُهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِير قَالُوا بَلَغْتُ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا بُعْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ظَلَامٍ كَبِيرٍ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابَ السَّعِيرِ فاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ مِن 117. مغفرة وأجر كبير 118. وأسروا قولكم أمجهروا به إنه عليم بذات الصدور 119. ألا يعلم من خلق فهو هو الذي جعل لكم الأرض زلونا فوشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَغْبِرُّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ دَصِيرٍ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 أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَغِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأُكُمْ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ بَلْ أَبْصَارَ بَلْ أَفْئِدَةَ 117. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 118. فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 119. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فَلَمَّا رَأَوْهُ زُفَّتْ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَلِكَ فَوْزٌ قِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ أُنَّى رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ فَمَن مَّعِي أَرْحَمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 117. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون 110. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهدون ولا تطع كل حلاف 113. هماز مشاء بنميم 114. من مناع للخير معتد أثيم 115. عتل بعد ذلك زنيم 116. أن كان زمال وبنين 111. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 112. سنسمه على الخرطون 113. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم 114. فتناذى المصبحين أن يردوا على حرثكم إن كنتم صالمين 115. بهم يتخافتون اللا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ذا ودع على حرد قادرين فلم ما راهم قال لضالون بل نحن قال أمسقهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلابمون قالوا يا ويلنا إنا كنا 112. عسى ربنا أن يبذلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راوبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بادغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم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 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ تَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى فَهُوَ مَكْبُونَ 119. فاتداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم 110. فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين 111. يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لم ما سمعوا الذكر بيقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم 117. الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة 118. كذبت ثمود بعاد بالغارعة فأما ثمود فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خافية 111. فهل ترى لهم من باقية 112. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة 113. فعصذ رسول ربهم فأخذهم أخذة إِنَّا لَمَّا طَرَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ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 بل ملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 112. فأما من كِتَابَهُ كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيه 113. إني ظننت أني فِي حسابيه 114. فهو في عيشة راضية في جنة عالية 117. هذا دانية 118. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية 119. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذه خذوه ثم الجحيم صلوه ثم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 ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقَال رَسُولٍ كريم وَمَا هُوَ عَبْقَال شَاعِر 111. قليلا ما تؤمنون 112. ولا بقول كاهن 113. قليلا ما تذكرون 114. تنزيل من رب العالمين 115. فلو تغذل علينا لأخذنا منه باليمين ثمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ رَبَّتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٌ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَطِّئِ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنْمَ مِنْكُمْ كَذِبِينَ وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعاري تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا وَنَرَى قَرِيبًا يَوْمًا تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حبيب حَمِيمًا إِذْ سَارُونَهُ يَغَّتْ ٱلْمُدْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ بصاحبته وأخيه بفصيلته التي تؤذيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشفا تدعو من أدبر بتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا يصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق 112. للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 114. إن عذاب ربهم غير مأمون 118. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين 119. فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون 115. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 116. والذين هم بشهاداتهم قائمون 117. على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات 113. فما للذين كَفَرُوا قبل كمهطعين عن اليمين وعن الشِّمَالِ عزين 114. أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنَّا يَعْلَمُونَ فَلَا إِقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ بَلْ مَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَنْ مُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْنُقِينَ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخُوضُونَ مِنَ الْأَحَادِيثِ غَرْدًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُغْرَفُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ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 اننا اجل الله اذا جاء الله اخخ لم كنتم تعلمون قال ربي اني دعوت ظلم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء الا فرارا وانني لما ماتعمتهم لتا لهم جعنوا اصابعهم في اذالهم استر ثيابهم اصرو واستكبروا استكبارا ثم اني دعمتهم جهارا ثم اني لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استعفروا ربكم إنه كان غثرا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأعمال وبنى ويجعل لكم جمادات وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ بَقَارًا ذَٰلِكَ قَصَصُكُمْ أَقْذَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا 112. والله مِنَ من الأرض نباتا 113. ثم يعيدكم فيها فيخربكم إخراجا 114. والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا 119. قالوا الحرب إنهم عصبني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا 110. ومكروا مكرا كبارا 111. فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن بدا ولا سماعا ولا يهوث به عقذ نسرا فقد أضل كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أورقوا فأعد خلونا عن فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا 111. فقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 112. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا 121. اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم 123. قل اوحي إلي أنت 117. وإنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا 118. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا 112. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 113. وأنه كان يقول سفيهنا عن الله شططا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 وَأَنَّ الظَّنَّ كَمَا ظَنَنتُم أَنَّ يَدَعَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مِلْئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا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 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا قَرَائِقَ عِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نعجز اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا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 وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّمْ رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَمْ يَسْتَغَانُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَى مَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْتِ مَهُمْ فِيهِ فَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعِدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوكَ دُعَاءَ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا قُل إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُل إِنِّي لَنُجِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُنْتَهَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَوْعَزَ نَصْرًا وَمَا قَدَرُوا الْعَدَدَ قل إن أدري أغريب ما تلعدون أم يجعل له ردي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرزق من قوم الليل إلا قليلا يصفه أو يقص منه قليلا عزد عليه فرتي للقرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشعة الليل هي أشد بطأا وأقفى مطيلا إن لك في النهار سبحا طبيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 117. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 118. فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا 119. بذرني والمكذبين أولي ومهلهم قليلاً.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 119. كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا 110. السماء منفطر به 111. كان معده مفعولا 112. إن هذه تذكرة 113. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا انَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ مُقَدِّرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 119. معلم أن سيكون منكم مرضى فآخرون يضربون في الأرض مِنْ من فول الله فآخرون يقاتلون في سبيل الله فَقَرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فَأَقِيْلُ الصَّلَاةَ فَأَتُوْزَكَتْ مَا قَرَضُ اللَّهَ غَضًّا حَسَنَةً وَمَا تُقْتِمُ لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ مَا أَعْظَمَ أَجْرٍ وَاسْتَوْفِ رُحْمَةَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ ولا تمن تستكثر ولربك تصبر 113. فإذا نقرت الناقور فذلك يومئذ يوم عسير 114. على الكافرين غير يسير 115. ذرني ومن خلقت بعيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تبهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عميدا سأرهقه صعودا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 وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْقِنُونَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَا يُرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمِنُّوْنَ بَلْ يَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُظِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكران البشر كلا والغمر والليل إذ أدبر للصبح إذا أسفر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 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مِعَ الْضِينَكَ أَنَّهُمْ حُرُوْمُ مُسْتَفِرَّهٍ 111. فرت من قسفرة 112. بل يريد كل مرء منهم كَلَّا بَلْ صحفا منشرة 113. بل لا يخافون الآخرة 114. 111. وما يذكرون إلا أن يشاء الله 112. هو أهل التقذاب أهل المغفرة 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. لا يقسم بيوم القيامة ولا يقسم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 فَإِذَا بَرِّقَ الْبَصَرُ خَسَفَ الْقَنَّرَ وَجْمِعَ الشَّمْسُ الْقَنَّرَ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَ إِذِ أَيْنَ الْمَفَرَ كَلَّا لا وَزَرَ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم مأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه 111. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 112. ثم إن علينا بيانه 113. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة 114. وجوه يومئذ ناظرة إلى ناظرة فَمُجُوهُنَّ يُومَئذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَنَّهُ فَعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَالَّذِي أَذَابَ لَوْتِ التَّرَاقِ يَذْقِيلَ مَنْ راق فظن أنه الفراق بل تفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ لُعْفَةً مِّن مَّنِيٍّ مَكَانَ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ مَا الْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بسم الله الرحمن الرحيم هَلْ أَتَى عَلَىٰ الْإِنسَانِ حِيلٌ مِنَ التَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا 112. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتديه فاجعلناه سميعا بصيرا 113. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كثورا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ بَأْسٍ وَلَا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورَا عينا يَشْرَبُ بها عباد الله يفكرونها تفجرا يثور بمدرى ويخاسون يوما كان شربه مستطيرا فيقعون الطعام على حد به مسكينا ويتيم واسيرا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 فبقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحنيرا متكئين فيها على الأراك لا يرى فيها شمس ولا زمهرير وداميّة عليهم ظلا لها وزللت قطون فيقاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قباريرا قبارير من فضة قدروها تغديرا وَعِشْ قَوْمَ فِيهَا كَسَن كَانَ مِزَاجُهَا حَسَنًا جَبِيلًا رَيْنًا فِيهَا تُسَمَّمَ سَلْسَبِيلًا وَيَقُومُ فَعَلَيْهِمْ وَلْدَانُ 111. ويخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 112. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سودس خضر واستبرق وحل النوء سافرا من في الضح وسقأهم ربهم شردا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيكُمْ مَشْكُرًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا 118. فاصبر لحكم ربك ولا تضع منهم آسما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا 119. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طبيلا إن هؤلاء ويذرون براءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بتلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره 111. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 112. وما تشاءون إلا أن يشاء الله 113. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته 124. فالظالمين أعدت لهم عذابا أليما 125. بسم الله الرحمن الرحيم 126. فالمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفائقات فرضا فالمنقيات ذكرا عذرا أو نذرا إن لواقع، فإذا النجوم قمست 125. وإذا السماء فرجت 126. وإذا الجبال نسفت 127. فإذا الرسل أقتت 128. يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل 119. بيل يومئذ للمكذبين 110. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين 111. كذلك نفعل بالمرمين 112. بيل يومئذ للمكذبين ألم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معيون فقدرنا فنعم القادرون ميل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأم ماتا وجعلنا فيها رباسي شابخات وأسقيناكم ما أنثراتا بيد يومئذ للمكذبين إن طلعوا إلى ما كنتم 113. تكذبون إن طلقوا إلى ظن ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يوني من اللهب 115. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر بيل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون بيل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فَذَاكِي دُونِي وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بيل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مبرمون بيل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له يركعوا لا يركعون بيل يومئذ للمكذبين فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللّٰهِ الْعَظ۪يمِ Hatm-i Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik